أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النجم إذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ذُهُمِ الضُرَّة فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى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 أفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّ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 وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَذْنُ اللَّهُ إِذَا مَن بَعْدِ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 تقوا اثر ايت الذي تولى واعطى قليلا واكدا اعنده علم الغيب فهو يران ام لم ينب بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تنذر وزره أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى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 إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة Asifantil, asifantil, laissa lailla, mielenne, lailla, hiika, sifantil, A famine, hell, فاسجدوا لله وعبدوا